ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا ما إلا ليقربونا إلى الله زلفاء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 لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الواحد القهار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 الا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحده ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الانعام ثمانيه ازواج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 إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازره وزر أخرى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 من قبل وجعل لله أندادا وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة, يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر اولو الألباب قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب قل اني امرت أن اعبد الله مخلصا له الدين وامرت لان اكون اول المسلمين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 ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فَسَلَكَهُ ينابيع في الأرض،, فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه؟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 مَثَانِيَةَ قَشَعِرُوا مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ ظِلِّ لِلَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ نَادٍ أَفَمَن يَتَّقِي وَجْهَهُ سَوْءُ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَطِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ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 ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلاما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل اكثرهم لا يعلمون ان وإنك ميتون وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عن ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم اسوا الذي عملوا ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، وَمَن يُضِل اللَّه فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ وَمَن يَهْدِ اللَّه فَمَا لَهُ مِنْ مُضِل أَلَيْسَ اللَّه بِعَزِيزٍ فِي انتقام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 أو أرادني برحمه هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم عملوا على مكانتكم إني عامل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 فَمَنِ اِهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى, ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أَمُتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ قُلِ اللَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ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 قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به, لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدى لهم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 وَذِق قَوْلَهُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أُولَئِكَ سيصيبهم سيئات ما كسبوا سيئات مَا كسبوا وما هم بمعجزين أو يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 بجميع إن هو الغفور الرحيم وأنبوء إلى ربكم وأسلم له من قبل أي يأتيكم العذاب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 مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ أَن تَقُولُ نَفْسِي يَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ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 من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بمفازتهم لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ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 اعبد ايها الجاهلون ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين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 وَهُوَ فِي خَافِي الصُّورِ فَصَاعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق.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 حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا ألم يَأْتِكُمْ رسلا منكم يتلون عليكم يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ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 إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبَوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبَتُمْ فَدُخُلُوهَا خَالِدِينَ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 وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق